Surah Al-Ra'ad Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif Lam Im Ra Tulk آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا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 وَفِي الْأَرْضِ بِطَأْنٍ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ وَنَخِيلُ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ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 هناك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلقت قبرهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لاولا انزل عليه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 121. ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار 122. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله إن الله لا يظهر يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء ألفنا رد له وما لهم من دونهم نوال هو الذي يريكم البرق خاف 117. ويشئ السحاب الثقال 118. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 119. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 110. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحر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 لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام تجعلون لله شركا خلقوك خلقا فتشابه فتشابه الخلق عليهم قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا رَّبِيًّا وَمِنْ نَّى يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي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 يَطْنُونَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَاءِ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 تطمن ان قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلنا كفيئه قد خلت من قبلها 111. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون, وهم يكفرون بالرحمن 112. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 113. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قط اثم به الارض او كل ما به الموتى بل لله الامو جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيب بما صنعوا طارعه أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حتى, حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثم 117. فكيف كان عطاب 118. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 119. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون 119. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل 110. ومن يضلل الله فما له من هادي 111. لهم عذاب في الحياة الدنيا 112. ولعذاب الآخرة أشط 113. وما لهم من الله منه مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ لِلْمُتَّقِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلِّبُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ذَلِكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ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 أو نتوفى انك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا اننا ناتي الارض نقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب